يأتينا من كل فج عميد قلنا بأن الله جل في علام أوصل نداء إبراهيم عليه السلام حتى لمن في أصلاب الرجال وأرحام النساء وكان على أن من صدق الله صدق الله جل في وأن السمرت ليست على أحد وعلى أن الإنسان يأتي بما عليه أو بما أمن الله عليه به العمل الذي أمر به فما عليه إلا أن يبركته عليكم السلام عليكم. عليه أن يتقن ما عليه من العمل وأن يؤديه على قدر مصر على قدر مصر طع... ف ف ثمره استمر على الله جل في علاه وهذه الثمره تكون مذهله ان كان الشخص حقا فعل ذلك لربه جل في علاه فانها ستكون مذهله من رجاه ومن صدق في رجائه ومن احسن في عمله عملا لدينه قال الله تعالى واذل في الناس بالحج فمن صدر الباب بالعمل الذي بالله فان الله عز وجل لا يضيع عمله وعليكم السلام ورحمه الله قال ليشهدوا منافع لهم يعني يأتون رجالا مشات وقلنا الحسن حجة أكثر من, من 25 حجة ماشية من المدينة إلى مكة ومعهم أجائب تقاط لكن كما قلت أنه فعل ذلك تقربا إلى الله جل في علاء أجرك على قدر النصابق ونفقتك نعم وذلك الإمام أحمد حجم الشيخ مرتين وسائلسا أيضا وهذا من العراق عليكم السلام ورحمة وبركاته قال ليشهدوا من أفعله رجالا ورقبانا يأتون جميعا أفواجا إلى بيت الله يدد فعلاته وقلبوهم إلى ذلك ليشهدوا ليحضروا منافع لهم إذا منافع لهم ستكون هذه المنافع طبعا هذه المنافع منافع الدينية ومنافع أخروية حقا وهذا الذي اختلف فيه علماء التفسير في هذا الباب ليشهدوا منافع لهم قال بعضهم التجارة وهذا قال ابن عباس سدي بقول الله على... ليشهدوا منافع لهم أنه لا لا مخالفة بين يكون قد تأصل الأمر عنده خربا إلى الله دينا ويفتح الله له بابا من أبواب الدنيا تبعا لأن القصد والأصل هو الحاكم على فعل المرء القصد والأصل هو الحاكم على فعل المرء قال ليشهدوا منافع لهم ليحضروا منافع لهم إذا تجعل المرء الذي منه لأنه ما خرج قصد تبعا والله دعاله يرزقه بالطع قال الله جل, جل في أولا وأمر أهلك بالصلاة والصلاة وإن أسألك رزقا بحنرزقك ولعاقبته للتقوى في قوله ليشهدوا منافع لهم ايضا قال سعيد بن في قوله لا يشهدوا منافع لهم ان هذا على اصل على اصل القصد والمعنى منافع الاخره بالونس بالله رفعه وزياده الايمان وذكر ويز ذلك والحق نقول حتى لو كان فإن الدنيا تأتي تبعا عليكم السلام والسلام والسالث هو منافع الدارين جميعا وهذا الذي نميل إليه وندين الله به بأن كل طاعة تاتي بفتحات في الدنيا بأن المرة إذا فتح الله عليه في أمر الأخمة فقدر الله الله الذي على كفاءه الدنيا رايت كيف كف الله نبيه وكف الله المؤمنين امر الدنيا وشغلهم به ولم يشغلهم بامور الدنيا وايضا أن الله تعالى فتح عليهم فتح عليهم كل ذكر كسره والخسر وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم رايت كيف أن الله جل في علا حقق ما قال ان السلام الله اكبر اوتيت التنزين الاحمر الابيض وقدم نحهم الله تعالى لا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكعوا من خطاب بكاء عظيما عندما رأى كونزة كسرة كلها تقلب وين يديه قال القوم يؤدون هذا إنهم الأمناء قال إن أطالب أنت كنت أمينا فكانوا كذلك لكن الشاهد أنهم ملكوا الدنيا بأسرها وما فيها قال الإشهاد ومناخ عليهم منافع الآخرة وتأتي الدنيا تبعا وما, وما, وما تعبد المرء وفرغ نفسه لربه إلا ومنحه الله الدنيا قال علي ابن أبي طالب وهذا جاء موقوفا ومرفوعا عن, عن علي ابن أبي طالب قال قال من انشغل بالله كفاء الله كل الهموم من انشغل بالله كفاء الله كل الهموم <تصفيق> في بعض الإصراضيات يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب فقسمت لك الرزق فلا تتعب انت أنت رضيت بما قسمته, بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي ممدوحا وإن لم ترض بما قسمته لك فعوى ذاتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض في أغرق دلوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك وكنت عندي مزموما قال النبي سبحاغ السلام من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما خس مله ومن كانت الآخرة همه جعل الله جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فلما ذهب للحج قاصدا ضد الله هذا الله عليه أبواب الدنيا وهذا من باب رزق الله هذا الفعله وأيضا هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة المؤمن إذا اتعبد لله للعلى بالحسنة ثبت الله له فيها الأجر في الآخرة ورزقه بها الرزق في الدنيا وإن العبد الكافر إذا أتى بما يحبه الله جعله من طاعة منحه الله بها رزقا في الدنيا ولم يأخذ بها شيئا في الآخرة فهكذا المؤمن إذا, إذا قدم رضا الله رضي الله كفاه الله كل الهموم قال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله تعالى بذكر الله من التلبية والتهذير والتقبير ولا من الجمار فذا كله من ذكر الله يدل فعلاء قال في أيام معلومات فاختلف العلماء ايضا ما هذه الايام المعلوم المعلومات والايام المعدودات نعم ايام المعلومات قالوا يا العشر من ذي الحجه والعشر وعلى خلاف العلماء ان الشافعي يرى تسع قال قال في ايام معلومات الايام المعلومات في ايام معلومات قال يذكر اسم الله في أيام معلومات الايام المعلومات قالوا العشر وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وجاء عن مجاهد وسعيد بن جبير وجاء ايضا رضي الله عنه وارضاه ابي قال الحسن واعطاه اكرمه مجاهد وقتاده وشفع أيضا قال بذلك وقيل التسع التسعة, التسعه الايام من العش فقول الشافعي في هذا الباب وهو قول ابو موسى الاشاعري فقال بعض العلماء الايام المعلومات هي ايام الاضحى وست ايام الست ايام بعده والصحيح ان الاضحى و3 ايام, أيام بعده هي وهذا جاء عن نافع بن عمر وقيل ايضا عن ابن عباس تالله ان يرضاه وقيل في ايام التشريق اه عن ابن عباس ابي قرعه الطائي والنخي او الضحاك وقيل خمسه أيام اولها يوم الترويه وقيل ست ايام اولها يوم عرفه والصحيح ان المعلومات هي ايام العيد الصحيح ان الايام المعلومات هي ايام العشر وقيل أيام معلومات ليحرص المرء على حسابها فيجتهد اجتهدا عظيما في ذكر الله في من النحر والحلق ورمي الجمار والتهليل والتكبير والتحميد ألوان العبادات الكثيرة في هذه الأوقات المعلومات يعلو فيها صوت التوحيد يعلو فيها صوت التوحيد وصوت التوحيد هو أهم ما يمكن أن يتقرب به المرء إلا الله يتعرف على ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام وهنا يدخل النحو دخولا اوليا في الذكر في هذا ما في ذكر الله دلا في علا ولذلك قال القاضي ابو يعلى الذكر المذكور هنا هو ذكر الهدايا الواجبه كالدم الواجب لاجل التمتع والافراد محتمل ايضا ذكر المفعول عند رمي الجمار والتكبير التشريق لان الايه عامه والصحيح أن مسألة على التعميم يذكر اسم الله في أيام معلومات من, من, من تهليل وتكبير واستغفار وتكبير عند رمي الجمار وعيم الجمار والحرق والطواف والنحر وكل ذلك من ذكر الله دل في قال يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ثم قال الله تعالى فأكلوا منها وأطعموا البائسة الفقر ألف ألف ألف فاكلوا منها التي تنحر الأعمال التي تنحر والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أنه نحر 63 بدنا وطلب من علي بن أبي طالب رضي الله مرضى أن يكمل المئة ثم أمره أن يأخذ من كل قطعة يأخذ من كل من كل بدنة قطعة ويضعها في مكافئه في فرمة ويأكل منها الجميع وهذا عملا بقول الله فاكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير كان أهل الجهلية لا يستحلون أكثر تبائحهم وهذا كما قلنا الحج بالذات جاء لمخالفة أهل الجهلية في كل أحوالهم ولذلك أعلن التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أهل الجهلية في كل أركان الحج كما بينا قبل ذلك حتى في الزبائح كانوا لا يجبون من زبائحهم يزعمون تعظيما وليس الأمر على التعظيم يزعمون تعظيما وليس الأمر على التعظيم فقال كل منها من الأنعام التي تنحر وكلوا هنا هذا لأن الأمر ليس فيه تعبد هنا فكان أمر إرشادي كان أمرا إرشاديا على الاستحباب وكان أهل الجالية لا يستحلون اكل الدبائح فأعلم الله عز وجل أن ذلك جائز غير أن هذا إنما يكون في هذه وتطوع به أن الدم الدم الذي فيه الجبران على ما يأخلون من النذر مغيره فإنه لا يريد ذاكر منه دم التمتع والقران الملكية يرون من ذلك الحاملة يرون أنه لا يكل منه والصحيح الواجه أنه لا يؤكل كما قال المنشافع وغيره وقيل عن شفع النوقة لا يجوز فالصحيح أنه يجوز أكل الأكل من دم التمتع والقران ولأن الدم هنا ليس دم جبران فالصحيح أنه دم شكران الصحيح أن الدم هنا دم شكران على أن الله تعالى قد من على الحديث بنص كين في صفرة واحدة وقد جاء عن ابن عباس أن ابن عباس قال من كل الهدي يؤكل إلا ما كان من فدة أو جزاء أو نذر وهذا هذا أقرب الأقوال يعني قولنا عباس هنا هو أقرب الأقوال أن, أن كل الهدي يؤكل إلا ما كان من فدة أو جزاء أو نذر والبائس هو, هو, هو الفقير البائس والفقير هم مع لكن إذا اجتمع افترق المعنى أنه لو اجتمع فالبائس والفقير الفقير هو ال الذي لا يملك شيئا إلا اليسير والبائس هو الذي اجتد فقه هذا منعدم تماما في هذا الباب فكل منها أطعم البائس الفقير لأنه أحق الناس لذلك ثم ليأخذوا تفسهم وليوفوا نظرهم قال العلماء في قوله ثم ليأخذوا تفسهم قالوا التفس هو الشعر والأذافر والأضاف وأيضا نتفل إيبت حلق العين وخص الأطفال هذه الحق أن التفس لو أخذناها لغة هو يأتي على الوسخ فهذا ينظف بالقص والحلق وغير ذلك ثم يبدو تفساهم حلق الشعب وأيضا الالتساعد أن الحج لا يختسل ولا يدهن بطيب ولا يفعل ذلك ذلك أن النسلم إذا حل من إحرامه طيبته عايش على رأسه بأبيه وأمه وقيل ثم يبدو تفساهم يعني من الناس كالحج. وهذا جعل ابن أمر وجعل ابن عباس وهذا لعله يأتي ضمن أنه في اللغة لا تساعد هذا الباب فالصحيح أن قول الله تعالى ثم ليغضوا تفسهم هو حلق الرأس واخذ الشارب وانسر الابط وحلق العانى وقص الأطفار والأغض من العرضين ومن الجمار والوقوف العرفة كل ذلك والد وهو صحيح في قول الله تعالى ثم ليغضوا تفسهم فإن الحاج في يوم النحر عندما يحلق بعدما يرمي وينحر فيكون قد قضى تفسه وتحلل التحلل الأصغر فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الأكبر قال ثم يغض تفسهم وليوفوا نذورهم طالب عباس هو ما نظره من البدن جعلوها لله جل, جل في علاه وهذه من أعظم أعمال البر أيضا في أيام الحج فإن أنت ربما نظر أن يتصدق إذا رزق الله رزقا معينا أو يكون له النذور مطلقة فإلا فالله جل في علا مدح أهل النذور بالوفاة وهذا ليس فيه جلالة على أن أصل النذر ممدوح لا بل أصل أن النذر مزموب. قد يكون حراما وقد يكون مكروها فهذا جدا في هذا الباب أن النذر قد يكون حراما وقد يكون مكروها لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك عندما قال إنما يستخرج الله به من البخير إنما يستخرج الله به من البخير فمسألة النذر والوفاء للنذر الممدوح فيه هو الوفاء وليس أصل النذر أصل النذر ليس ممدوحا والممدوح هو الوفاء بالنذر لذلك قال وليوفوا نذورهم هذا ودوبا ومدحاهم وطعا السيخ من السيخ المن عليهم بذلك والمدح الصريح جاء في قول ذلك يوفون بالنذر ويقفون أيوما كان شروه مستطيرا قال وليتطوفوا بالبيت العفيق هذا هو الطوف الواجب لأنه أمر به بعد الزبح وليتطوفوا بالبيت العفيق هو هو توف الإفادة يقصد بذلك توف الإفادة وليت توف ببيت العتيق هو توف الإفادة نعم هذا توف هو توف الواجب كما قلنا بعد الذبح لما يكون في يوم النحر ولا يكون إلا, إلا, إلا توف الإفادة توف الإفادة ركن من أركان حج توف الإفادة ركن من أركان حج لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الصفية قد حاضط وهو كان قد قال لا ينفرن أحد إلا أن يكون اخر عهده بالبيت طواف فقالوا إن صفية قد حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق أحابستنا هي قالوا إنها قد فاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فلتنفر قال وليت طواف بالبيت العتيق واختلف العلماء لما سمى بيته البيت الحرام عتيقا سمى البيت الحرم عتيقا لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار طط وهذا الحديث روى الترمذي عن أنه السلام قال حديث حسن غريب قال وأما البيت إنما سمى الله الباب البيت إنما سمى الله البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط وانت تعلمون يوم الفيل ما حدث كما بيان الله رضي على وقال أنت رجل فعر بك بأصحاب الفيل أنا ما جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيبا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعص مأكول الثاني معنى العتيق هو القديم ولأنه أول بيت والله جعلت على أنه أول بيت ودع للناس الذي ببكة مباركا وهدل العالمين وقيل هو اعتيق لم يملك قط ما في أحد ملكه لم يملك قط وضحك وقيل انه اعتق من الغرق زمان الطوفان عامه هذه اوام الثلاثه رضي ودل نفسه وهذا شكرا قال ثم ليقضوا تفسهم فعدما قال الله تعالى على على, على النهر والكلام على ايام المعلومات ثم يأخذوا تتساهم يعني في يوم النحر يقول تحل أكبر ثم تحل أكبر وليوفوا نظرهم وليتطوفوا بالبيت العثيق وقلنا هذه الآية دالة على ركنية طواف الإفاضة في الحج نطف عندها هنا سطلت على ذلك من أعظم وحامات الله يكون إن شاء الله في الغد الله يتخبر يا رب ‫الفروه دمستم بوتوه؟ فصن الطاعة مجلبة لكل رزق فصن الطاعة مجلبة لكل رزق هذه مهمة جدا فلاح من حسن العبادات شكر النعمة على الطاعة من حسن العبادات شكر النعمة على الطاعة الخبر الذي يراد به الانشاء اولى من الانشاء اذا عند الاتحام الصلافي يجعلونه من المسجد طب اذا قلنا هو اصلا ليس من المسجد على ما ليس من المسجد فهل للمراه الحائض ان يعني تسعى في نعوه عامه شرط الطهاره في المسعى باتفاق انه ليس شرطا التهارة في السعج نعم. ليست شرطا بالطبع. لكن الطواف جمهور العلماء أمامنا شرط الصلافي مخرج على الكلام في الصلاة في الحرم بالمئة ألف صلاة هل المقصود بالحرم هنا مسجد الكعبة او كل الحرم فمن قال بمكة كلها قال خلاص أي صلافة أصلا الصلافي أصلا 100 ألف صلاة هذا الصعيح الرادح قال الفاصف قال هديا بالغ الكعبة طيب الهدي ومنى اه هو من مكه طيب قال هديا بالغ الكعبه فيبقى اذا لما يتدلون بل هو يذبح في منى نعم ولكن بالغ الكعبه على الفقره لكن آه. هو اين ما يذبح في مكه هو, هو في في مكة. ما ما انت هو ما يذبح في مكه في الكعبه فهو ما يقول مسجد الكعبه هذا فرض وليما يخصص والله تعالى قال سبحانه الذي اسرى بعبده الى المسجد الحرام والمسجد الاقصى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محصورا كان يدخل في الحرم يصلي ويرجع نعم فما الميزه من اجل الحرم لا من اجل 100000 صلاه ولذلك الرسول مكان يامرهم عند الحدود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي كان يدخل أو للحرم يصلي ويرجع في الحرم اه الحرم ويرجع الى مكانه اي نعم ثم يرجع نعم فالحق ان هو اصلا مخرج والصحيح ان مكه مكه كلها مك كله حرام في المضاعفه فقط في المضاعفه 1000 صلاه آه. اه في المضاعفه 100000 بالظبط ما شيء ثاني ايضا قالوا هل المعصيه في الحرم مضاعفه مثل الحسنه <تصفيق> الا اصل, أصل... قلنا قبل ذلك ان المضاعف هو ال100000 صلاه ولم يرد دليل على أن الحسنه مضاعفة في الحرم اطلاقا <تصفيق> قال لم يرد <تصفيق> ما ورد الا عطاء غيره وقال كان ما في دليل ما في دليل على هذا الكلام وما سألت مضعفة السيئات الحديث ظاهر جدا في صحيحين قال للمسلم كتب الله حسنات السيئات ثم بينا ذلك فقال بأبي وأمي قال قال فقال الله الملك إن هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها إلى قال وإن هم بسيئة عموما فعملها فاكتبوها له أين, أين الدلالة عن مضعفة لكن تعظيم الجرم موجود نعم تعظيم الجرم موجود الأماكن آه نعم هذا هو ويعظم الجرم وتعظيم الجرم قد قد يقع عند الله تعالى عظيما كلما استهان قاميرسي بالالحاد بظلم نضر حقا الراجح رجحنا لهم قاميرسي بالالحاد بظلم على الكبائر والشرك فقط نعم, نعم وإلا لا يطيق أحد يجلس في المكتب بحال من احواله هو من احد يصلخ ممتاز وضعت انت تذكر تعا كلام الشافعي انما تمحيد الطاع غير وارد وتمحيض المعصيه غير وارد حتى الموردي لما شرح هذا الكلام للإمام الشافعي طب نعم والله حتى إبليس ما احد المعصيه عندما قال ربي بما أغويتني لو قال ربي فاعترف بالربوبيه واعتذر وهو اقرب الربوبيه الزوان هو شيء في عندي الموضوع هو عامه على الاقل اتى بشيء في اطاع فقلت تمحيض المعصيه غير ورد وادي رحمه 2 وادي رحمه 3 ده فعلا ورداك على قول مش ممكن لو لو لو تكلمنا بان اي معصيه في في مكه يعني يحدث فيها الجرم الجرم ما يسلم احد واجلس في مكه سيفتى الناس في دينهم لانه ما من احد الا قرين المعصيه النبي صلى ماذا قال قال خول خالد مفتنا نساء اذا ذكر سذكر له الذنب يفيء اليه الفين بعد فني اتوب اوب ارجع توبه وله الذنب يقيم عليه الى يوم القيامه واذا ذكر تذكر ولذلك أنا الان احنا في عقد السفريه انا اريد الابيات الان ما ادري هم اينهم اتوا انت شيخ ما شاء الله رب الله مم. يعني هذا السكر مباح اوكي كمان من شكري وبغير مودامتي لا سنتكلم حتى عن بال يوم جزاء فيها الباب يعني طب انا اريد العقيده السفرانيه ولا انتم على على المصطلح اين الابيات نعم هذه الابيات اه انا خلاص انتهت العقيده السفرانيه تفضل احنا كنا في وقيف الشير كله اول اه لا كله كله تمام اه خلاص مهم جدا ده ده يعني بس